ما قضاه جل وأجل مسمّن عده ثمَّ أتُم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سِعْوَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 ألم يروكم أهل كنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسلنا وأرسلنا السماء عليهم مدارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم.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 وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أنت بتغيان فقام في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهداة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 فلمَّنَسُوا مَا ذُكِرُوا بهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارئيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من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 ان بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ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 وَإِنَّ مَا يُوَسْوِسُ لَشَيْطَانٌ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 أولئك الذين أبسلو بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أَنَادُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي كَالَذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به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 من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ولم يوح إليه شيئا ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فان ما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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها ومن النخل من قنوان دانية وجنات من أعنابه والزيتون والزيتون ورمان مشت به وغير متشابه، أضرو إلى ثماره إذا أثمر وينعيه، إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون.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 كذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Aku akan menghantar kepada mereka orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir,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 وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُحُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءَ أَنعِى عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد أضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلَهُ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّرُعَ مَّا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ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 أذكرين حرما من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهدا إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كبلا يضلل الناس بغير علم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 ولا تقتلوا أولادكم من إملاء ق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنا ما أزل الكتاب على قافتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنّ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 سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ